7- استمع إلى الآية الكريمة والحديث الشريف وأعدهما ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعم البائس الفقير إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا